س ل ا م ة س ل ا م ة أ ب ع د س ل ا م ة ويل رايحي ويل ج ا ء أ ب ع د سلامه سلامه سلامه رتب سلامه 「ふわり ابعد سلام 「じいなじいな」<音楽> راح توجد الايام ردتك تجينا علينا علينا بسمر ع د ي ن ا تورد ا ا ل ح ل ا م من تمر علينا المواويل المواوي المواويل ت ح ل المواويل وبحبك يطيب ل ن ا ي ت ح ل المواويل القناديل القناديل 「ほんじゅいときやばい」「」 「なりたい」 ت ا ل ع تراب عيني تراب الملامات ا لولا م م ل ل ا ا ت الملامات و شوكت بعد ب ي ع و د لولا الملامات ا ل سلامات 「そっちも」